122. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 123. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 124. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 119. ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 110. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّهِ رِزْقِهِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ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 116. وخلقناه من قبل من نار السموم 117. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون 118. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمنين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نُبِيعُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ وأن عذابي هو العذاب الأليم 115. ونبئهم عن ضيف إبراهيم عَلَيْهِ إذ دخلوا قَالَ فقالوا سلاما قال إنا لَا وجلون 117. قالوا لا توجل إنا نبشرك قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال 119. قال فما خطبكم أيها المرسلون 110. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 111. إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا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 فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَهُمْ أُلَٰئِكَ مَقْطُوعُونَ مَصْبِحِينَ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 فجَعللنا عَِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْضَرنَا عَلَيْهِم حِجرََةً مِن سِجيل إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ للِمُتَوّمينَ وَإِنهَا لَ بِسَبِييلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ فَمَنْ تَقَضَّى مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ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 119. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم 110. فوربك لنسألنهم أجمعين 111. عما كانوا يعملون 111. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 112. إنا كفيناك المستهزئين 113. الذين يجعلون آخَرَ الله إلها آخر فسوف يعلمون 114. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 124. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 125. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين